Fifty languages. One Tria. ena من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات ثايللا ميا سالاتا من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه ثايللا ميا سوپا من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربة. Θα ήθελα επιδόρπιο. Μιν φόδληκ αλχαλουά. Θα ήθελα ένα παγωτό με σαντιγί. γη. Μιν φόδληκ ice αισκρίμ μαγ κρέμα. Θα ήθελα φρούτα ή τυρί. <ممخلا> من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة.ذا من من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر.ذا دلنا <مخلا> من <مخلا> من فضلك نريد أن نتغذى. <مخلا> <مخلا> من فضلك نريد أن نتغدى. ثالثا من أ fame؟ برادينو. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. تي ثالثة يا بروينو؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Ψωμί με μαρμελάδα και μέλι. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. Ψωμί με λουκάνικο και τυρί. خبز توست مع سجق وجبنه. Ένα βραστό αυγό. بيضه مسلوقه ένα αυγό μάτι. بيضه عيون بيضه عيون μία ομολέτα. اوملات اوملات ένα γιαούρτι παρακαλώ. من فضلك واحد زبادي اخر. من فضلك واحد زبادي آخر لίγο علاتي και πιπέρι παρακαλώ من فضلك أيضاً ملح وفلفل من فضلك أيضاً ملح وفلفل ένα ποτήρι νερό παρακαλώ من فضلك كوباية ماء أخرى من فضلك كوباية ماء أخرى